بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس, إله الناس, إله الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, من الجنة والناس